أما بعد فإن أصدقل حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخبت الكرام أحواجنا إلى كتاب ربنا جل في أولاد نعقل عن الله ونبحث عن مراد الله لذلك أولاد فقال الله جل في أولاد فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أواجد فيه اختلافا كثيرا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لما جاء رجل من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 قالت ما عاد مره اذا هي احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تفسد اذا هي قراءه المال وذكرنا اسبوع الماضي ده ان هذه السفر من صفات الله الذاتي ولفه بذل الكتاب والسنه وجماعه السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم سنه سيخبر ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد عليه ما سفر وايضا في واحد الله حي ستيده حي وسته اذا ذهب احدهم من الخلف فليستفر وقلنا أن من لوازم حياء في ولفه الجود والكون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 أن يضرب مبهما مغلق فما في الضحر ويمكن مع المغلق فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه حق من ربهم فأما الذين أمنوا فيزدادوا إيمانا عنه مليئ فيزدادوا يقينا على يقينهم فيزدادوا قصة ضد بربهم جل في ولاته لأنهم يعلمون فهذا العلم بعد المعرفة وبعد الإيمان يزداد وإيمانا يعرفون أن هذا هو الحق من ربهم لأنه أولا كلام الله لكي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 الذي انطلب صلى الله عليه وسلم هو الرسول ابي وان هذه الشريعه الرايه لا بد ان يتبعها الانسان فاما الذين امنوا فيعلمون ان ديننا استقام بربهم في علام. وهذا الذي لهم في من عقاب لم جل ذلك في قلوبهم على, والإيمان في الإيمان على الإيمانين بهذه فأما الذين أمنوا فيعلمون الحق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 يَمُنُّوا عليكم ان هدفنا قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله جوده وكرمه طلب من الله فهنا الايه لم تذكر ليدار انها محض جود وكرم لكن الايه كانت توطن على من يخف حتى يشوش على الناس ويقول هنا فيما يهبك فزيدا ويقول ان انفض الله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 الفاسقين الذي يستعد للغواية الذي يستعد للطغيان الذي يستعد للضلال فإن الله جل على يسلك به طريق القبور انه لا يستحق بذلك وجاءت هذه الشريعه تفرق بين المختلقين ولا تسوي بين المختلقين بحال قال الله جل وعلا ما دل به الا الفاسقين الفسوق اصل الفسوق هو الخروج فاسقط فالفسوق اصل الخروج هنا بيان ان الله جل وعلا ضل الفاسقين الذين خرجوا عن طاعه الله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 أولاد. هذا في مجاله بعدما أجمل الفاسقين كان سائلنا يسأل وما صفات هؤلاء حتى هذا هذه الصفات ونبعد عنه وإذا اكشفنا عن أنفسنا فوجدنا من هذه الصفات وهذه السمات نستغفر الله للأفعلا ونبدو من الله للأفعلا الله, الله أن يدعن لمن يطهر نفسه عن هذه الصفات وما يضد به إلا الفاسقين كان الفاسقين لهم صفات وسمات بينا الله لأفعلا فما صفات الفاسقين فاكل إجابة من القرآن من عشان إلا بيناهم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 لا مع الله ولا مع الاديان ولا مع عباد الله بحال الاحوال لا يكون باحد ولا واحد من, من الاحوال فكل المقصود هو الذي اذا ينقولون عهد الله اليهود ينقضون عهد الله على بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد عهد الله اليه في التوراه بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم هذا الرسول بنفس الصفات الذي سطرت عندهم في التوراة وجحدوا وابوا على الله ذلك الا الانصياع لذلك نقضوا عهد الله ذلك الا العهد هنا المقصود به هو محمد الذي بشرت به التوراه وبشرت به الأناجين فقال الله لذلذات فلما جاءهم رسول مصدق لما معه من البشرات او من الأعاصير تكون بين يدي ابعث قال الله تعالى ومن نجام رسول مصدق لما معه نبأ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءه وراءه كأنهم نامون قال الله لذلذات الذين هتيمون الكتاب يعرفونهم كما يعرفونه وإن فريق منهم لا يعرفون حظهم وهم يعلمون واجموع عيسى عليه سلام قال يا بني اسرائيل إني رسول الله اليكم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 المقصود بالعهد هنا هو القران كتاب الله جل في علاه فان كتاب الله جل وعلا فيه الاوامر والنواه وفيه طاعه الرحمن وفيه عدم طاعه الشيطان يا ابا لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان الرحمن عصيه وما خلقت الجن والانس الا يعبدوه وما انبين الله جل وعلا خلق الخلق سودا بل خلقهم ويامورهم ويامهم وخلقهم لتوحيده سبحانه وتعالى هذا العهد الذي اخذه الله على عباده ومع ذلك قد تغوا وبغوا وتكبروا عليه فهذا بعض العلال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 فأخرج كل نسمة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهندس على الرؤى والمر قال هل أجد ثم مسحى بيدها الأخرى وفي رؤى طلب بيدها الشمال إذا قلنا هذا الرواية براتها النقر لذكر الشمال فأخرج كل نسمة للنوم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 وطرار المرقبية والإقرار من توحيد� سبحانه وترجل في علامه والحق عند أهل السنة والجماعة أن المساء الأول ليس حجة على الناس والمساء الثاني ليس حجة لكن المساء الثالث هو الحجة وهو مساء الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد قال الله جو على رسل المبشرين ومنذلين لا يكون الناس على الله حجة ل Count الرسل في الثالث هو مساء الهجة وهذا المساء يذكر لمساء الغرف ومساء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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به أن هذه صفه واحده من صفات الفاسقين هي ينقضون عهد الله من بعد ايثاقيه عهد الله ووعد الله يعني بعض من هذه النذ، اولا صيغه مضاف اجلاس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 ان نفاق رسول الله أخذ الله على النبيين على الامم ان يؤمنوا به فكفروا به كما بينا في مساله اليهود فيكون عاما في الكتب لان الله تعالى قال اتخذ الله نفاق النبيين لما تكون من كتاب حكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولتنصرن قال اقررتم ما اقرتم على ذلك الاسري قال اقررن قال فاشهدوا و معكم من الشاهدين اكملوا الايه فمن تولى بعد ذلك فاولئك ايش هم ايش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 ويقطعون ما امر الله به يوسف. يقطعون ما امر الله به يوسف. هذه صفات المنافقين وخلال كن قلنا المسخين الكافرين المتواربين. قد بينها بدر لا اجل على في غير ما موضح الذين يكون بعد الله ولا يخذون من هذه صفات المؤمنين اما صفات المنافقين يقطعون ما امر الله بها ايوسف لا بعد الله ما الله به قال العلماء ما امر الله به يوسف كثير نقول منها اولا الامر الذي امر الله به يوسف في كتابه هو اتباع الرسل.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 يعني صلو أرحاب أمرض الله صلو الرحام صلو الرحام من أفضل الطعام ولذلك أردين أنه من أراجع من رما أن الله في عمره وذلك في رهزه فليظم رحم الرحم قد اشتقى الله لها اسما من اسمه سبحانه سبحانه ولليل العلاء الرحم وقد قال الله لعلى للرحم أمن تصلينا بأن أصل من وصل لك من طرق فصلو الرحام من أقر الطعام فمن خلال الفاسقين أنهم يقطعون الأرحاب وليس المواصل بالمكافئ.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 ارحمك فتقطيع الارحام هنا من خلال وصفات المنافقين الفاسقين ويقطعون ما امر الله به اي يوصل قال ويفسدون في الارض ما امر الله بضربه اي يفسدون في الارض وايضا ما امر الله به اي ممكن الوصل بينهم بين الله. الوصل بينك وبين الله الوصل بينكم وبين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 ما تكون من خلال الفاسدين ومن صفات الفاسدين ومن سمات الفاسدين انهم يفسدون في الارض يحبونونا بخسات الارض لماذا هذه من اقضح الصفات قد يتصبون بنا معنهم ينقضون على الله معناهم يقطعون ما امر الله به ان لكن يفسدون من الارض هذه من اعظم ما تكون من اقضح الصفات التي يقتصب بها الباز الدول نعم حسنًا لان الفسد اونها حسن متعدد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 وارزق الله صرف التصريح من نسنا سنة, سنة, سنة تنسيات فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا انتزال أو او زين شيء فهنا يفسد في الارض يعني افسد في نفسي وافسد في غيري. فأفسد فافسد الأرض بأسره وقد قال الله على انه لا يحب الفساد وإذا تولى ساعة في الارض يفسد فيها وخرق الحصن المس والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ومظاهر الفساد كثيره من اعظم مظاهر الفساد الكفر بالله ان ندعونا ونشر الكفر بين الناس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 تحلف الدين وايضا الارسال في الارض بين الناس فقال الله جل وعلا مبينا ان من خلال اليهود قال عن امه في الأرض قال الله عنهم كلما اوقلوا نار للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض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 لا لا تستمر في الجلوس. لو استمرت في الجلوس المجلس فتح عليك مع الصب دائما كما قال السب من ادام الطرق. ولد ويومي على ما وما على ما الحرص. شيخ تم ليش تعليم؟, تعليم تب... انت خريف من هذا